Šabaká tolma alemí Česlámi Tukad díma Hazulet aia quomí fabána bíhá elhuzál Hattá matá sajenaam atzáfúr ríjál Hazulet aia quomí fabána حتى متى سينام أنصاف الرجال هزلت أيا قومي فبان بها الهزال حتى متى سينام أنصاف الرجال نار الكفور تقيم عرسا في دمي ولها لهيب حارق بالرقص مال نار الكفور تقيم عرسا في دمي ولها لهيب حارق بالرقص مال نار الكفور تقي معرسا في دمي ولها لهيب حارق بالرقص هزلت أيا قومي فبان بها الهزان حتى متى سينام أنصاف سن في دمي ولها نهيب حارق بالرقص مال نار الكفور تقيم عرسا في دمي ولها نهيب حارق بالرقص مال وتذيب يا قومي بقى يا مهجتي فتسيل مع دمعي ليرتسم السؤال وتذيب يا قومي بقايا مهجتي فتسيل مع دمعي ليرتسم الأسى وراكم مرى الحريق بيضلعي في القلب منكم حرقة تفني الجبال في القلب منكم حرقة تفني الجبال Piltal by mínkom fora, katoň, tof, mildiban, piltal by mínkom fora,